بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود نار ذات الوقود إذ هم عليها قود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز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 إِنَّ بطش ربك لشديد إِنَّهُ هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد ذو العرش المجيد فحال لما يريد هل أتاك حديث الجنود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 Oh. Mm -hmm.